بسم الله الرحمن الرحيم وبه نسعين حامل المسك تقدم أإله مع الله تلاوة مباركة من صلاة التراويح والقيام بصوت القارئ مشاري بن راشد لعفاسي أإله مع الله تعالى الله عما يشركون هذا الإصدار يحتوي على تلاوة مباركة لسور الفاتحة والنمل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون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 من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون والعنكبوت ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير بِمَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُ الْمَغْدُعَا اللَّهُمَّ لَا تَرُدَّ أَيْدِيَنَا صِفْرًا خَائِبَةً اللَّهُمَّ لَا ترد أَيْدِيَنَا صِفْرًا خَائِبَةً اللَّهُمَّ ارْحَمْ ضَعْفَنَا اللهم ارحم ضعفنا فتعالى اخي المستمع الكريم نحط رحالنا عند باب كتاب الله العظيم نرتشف من لذيذ معينه ونستشعر عظمته ونعيمه تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا ك أن الرحيم.